الله أكبر أ ش ه د أن ل ا إ ل ه إ ل ا ا ل ل ه أشهد أن محمد ر س و للعلوم ا ا ل ص ل ا حيا ع ل ى ا ل ف ل ا ح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 わず ذ に言うても言 ه て ا 言 م ても言うても言う ت も م うても言うても言 ا ل も言うても言うても言う ن も言うても言う ا も言 ا ても言う ا も言うても言うても言うても言うても言うても言う ي も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 ومنهم من يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي ا ل ا خ ر ة حسنه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 فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا إ ث م عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون واتقوا الله واعلموا انكم إ ل ي ه تحشرون الله الله س م ك ه الهدى ل شركه دعويه غير ربحيه ذات مضمون اجتماعي アなたの手紙は私の手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 ربنا لا تؤاخذنا إ ن نسينا أ و أ خ ط أ ن ا ر ب ن ا ولا تحمل علينا إ ص ربنا ا ر ولا تحمل علينا إ ص ر ا كما حملته على الذين من قبلنا رب ب ن ا ولا تحملنا ما لا ط ا ق ة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أ ن ت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين موسوعه النابلسي ل م ع ل و م الاسلاميه